فلا يتوب عابد لصنم، وإن تاب وأناب وكسر صنم، لم تقبل توبته. ولا يتوب عابد لوثن، ولا يتوب عابد لصليب، يقفل باب التوبة عن الناس. إن أقبلوا إلى الله تائبين، لم يقبل الله توبته. الدعات. الذين يدعون الناس إلى الإسلام والتوبة يتوقفون لأن الناس وإن تأثروا وأرادوا التوبة فقد أقفل باب التوبة في وجوههم قال عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل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 فتطلع على الشم... على الناس من المغرب إذا طلعت الشمس عليهم من المغرب شدها الناس ورأوها جميعا كبارهم وصغارهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم رأوا الشمس فعجبوا ما الذي غير نظام الكون؟ من الذي يدبره؟ من الذي أمر الشمس اليوم أن تخرج من الغرب بدل الشر؟ يقول عليه الصلاة والسلام تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون كلهم يؤمنون ويصدق المكذب ويقن الكافر أن لهذا الكون مدبر أن له خالق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يوقن الجميع أن الذي خلق الشمس هو الذي إنشاء أخرجها من المشرق وإنشاء أخرجها من المغرب وإنشاء كسفها وإنشاء أخرجها من شمال أو جنوب يوقن أن ربك يخلق ما يشاء ويختار يتحول الغيب إلى شهادة.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 كل الناس إذا رأوها آمنوا لكن لا يقبل الله تعالى توبتهم وأمر الله المؤمنين أن يسارعوا إلى التوبة والإنابة قبل أن ترصد دونهم الأبواب بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً مع أصحابه إذ أقبل إليه رجل شيخ كبير قد أكلته الأيام وهدته الدنيا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 عامل الذنوب كلها، فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك ما ترك حاد حاجة ولا داجة إلا أتاها، يا رسول الله لو قسمت خطيئته على أهل الأرض. لو سعتهم يا رسول الله فهل لذلك من توبة هل يتوب الله علي وقد رآني في أنواع المعاصي هل يتوب الله علي وقد رآني يفرط في صلوات ترى هل يقبل الله توبتي وَأَنَا أَعْلَمُ الْأَمْرَ وَالنَّهِيَ وَأَتْرُكُ مُتَعَمِّدًا قال يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها هل لذلك من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ هل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله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 أو كسبت في إيمانها خيرا بين الله جل وعلا ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن باب التوبة لا يزال مفتوحاً، لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الله يحب التوابين، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تؤخروا يا عبادي توبتكم. حتى تفجأوا في صباح بأن تطلع الشمس من مغربها لا تقنطوا من رحمة الله إنكم تتعاملون مع رب الرحيم القادر إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كبرت نعم يغفرها جميعا مهما كثرت نعم يغفرها جميعا مهما تنوعت